يا أيها الذين آمنوا إلى نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتعوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو له ولنفضوا إليها وتركوا كفاءما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرادي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء